وَمَا عَلَيْكَ أَنْ لَا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى كَلَّا إِنَّا تَذْكِرَةِ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةِ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةِ مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفرة من أي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَخْرَجَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّ صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيدونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم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 وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرَى هُمْ قَتَرَةٌ أُولَئِكَ